Inna rabbet är vi Inna rabbet är Inna rabbet är Inna rabbet är إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِصْضَادٍ فَأَمْرُ الْإِنسَانُ إِذَا فَأَمْرُ الْإِنسَانُ إِذَا فَأَمْرُ الْإِنسَانُ إِذَا فَأَمْرُ الْإِنسَانُ إِذَا, فأما الإنسان إذا فَأَمَّا الإنسانُ إِذَا مبتلىه ربه مبتلىه ربه مبتلىه ربه فأكرمه وأنعمه، فأكرمه وأنعمه، فأكرمه وأنعمه، فأكرمه وأنعمه، فيقول ربي أكرم، فيقول ربي. أكرماً فيقول, أكرما فيقول ربي أكرما فيقول ربي أكرما فيقول ربي أكرما فأم مر <تصفيق> الإنسان الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأمر الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك فأمر الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا تلاهُ وَأَمَّا إِذَا مَنْ وَأَمَّا إِذَا مَنْ وَأَمَّا إِذَا مَنْ وَأَمَّا إِذَا مَنْ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ تُلْقَهُ فقدر فقدر فَيَقُولُ رَبِّ أَنَّى يلقوه فيقول ربني أهانن يلقوه فيقول ربي أهانن يلقوه فيقول ربي أهانن يلقوه فيقول ربي أهانن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا وَأَمَّا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأما إذا مبتلىه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأما إذا مبتلىه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا Kalla balla Kalla balla Kalla balla Kalla balla Tukrimuna al-yatim Tukrimuna al-yatim Tukrimuna al-yatim تكرمون اليتيم تكرمون اليتيم كلا بالله تكرمون اليتيم كلا بالله تكرمون اليتيم كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ وَلَا تَحَاضُّونَ وَلَا تَحَاضُّونَ Och vi har inte, och vi har inte på råd för den fattiga, på råd för den fattiga, på råd för den fattiga, alla fångar de de misstänkta, och de inte har någon anledning att vara misstänkta. Och ولا تعظون على فعام المسكين ولا تعظون على فعام المسكين ولا تعظون على فعام التراثة وتكون التراثة وتكون التراثة وتكون التراثة وتكون التراثة أكل لمة أكل لمة أكل لمة أكل اللما أكل اللما وتأكلون التراث أكل اللما وتأكلون التراث أكل اللما وتأكلون التي تُرَاثَ أَخْلَ ّلَمَّ وَتَكُونُ التُرَاثَ أَخْلَ ّلَمَّ وَتَكُونُ التُرَاثَ رَبَّكَ لِلْمِقْدَارِ فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك وأما إذا مبتلاه فَأَغْشَاهُ الظُّلْمَةُ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَلْ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وتأكلون التراث أكلًا لما